Afera i̲t̲a̲m̲i̲l̲t̲ t̲a̲k̲d̲ ğ̲i̲l̲ a̲h̲a̲h̲u̲ h̲a̲w̲a̲ Afera i̲t̲a̲m̲i̲l̲t̲ t̲a̲k̲d̲ ğ̲i̲l̲ a̲h̲a̲h̲u̲ h̲a̲w̲a̲ h̲u̲ w̲a̲ a̲b̲l̲ l̲ h̲u̲ l̲ l̲ a̲h̲u̲ ʿa̲l̲ a̲ ʿi̲l̲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 قالوا <Sessizlik> ائتو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 when <laughs> وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّال فيدخلهم ربهم في رحمته، فييدخلهم ربهم في رحمته. ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا، أفلم تكن آياتي تتلع عليكم؟ أفلم تكن آياتي تتلع عليكم؟ فاستكذروكم وكونتم قوما مجرين. وإذا قيل إن وعد الله حق و الساعة لا ريب فيها و الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري م الساعة قلتم ما ندري ما إن إلا ظنوا وما نحن وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَبَدَّلَ لَهُمْ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ كانوا به كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ